أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قال الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ. حديث حسن صحيح وهذا الداء الحديث كنا قد بدان الكلام حول معانيه في دروس ماضية والامام ابن رجب رحمه الله قد اطنب في سرح هذا الحديث وذلك لما يحمله من معاني عميقه فانه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجوامع الكلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها حيث انه عليه الصلاه والسلام خص خصائص تميز بها عن سائر الانبياء وعن سائر الرسل عليهم الصلاه والسلام ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيره شهر واحلت لي الغنائم وأوتيت جوامع الكلم وكان النبي يبعث إلى, أمه إلى أمته خاصة وبعث للناس عاما إلى غير ما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الخصائص ومنها قوله وأوتيت جوامع الكلم أي إن الله سبحانه وتعالى قوى له اللغة والكلام بحيث إنه يتكلم بالشيء القليل بالألفاظ اليسيرة لكنها تحمل معانيا كثيرة كما هو الشان في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت فيه الامر بتقوى الله على كل الاحوال اتق الله حيثما كنت وفي كل الازمان وفي كل الامك الاماكن لا ينبغي لك ايها الاخ المسلم ان يفارقك تقوى الله ولو لحظات فان من وضع نصب عينه تقوى الله نال من الله جل وعلا ما يريد ونجاه من كل مكروه واخرجه من كل ضيق ورزقه من حيث لا يحتسب قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب الى غير ذلك مما جاء في. النصوص القرآنية وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وفي هذا الحديث يحس أمته على أن يلتزموا تقوى الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئه الحسنة تمحها أي إذا وقعت منك سيئة فبادر بأن تتبعها بحسنة حتى تتصدى هذه الحسنه لما ترتب من آذام من فعل تلك السيئة فتمحوها تزيلها تكفر تلك السيئات لا يبقى من آثار هذه السيئة شيء ولا يستغرب أن الحسنة تمحو السيئه لأن جزاءها عند الله ولأن ثوابها عند الله متفاوت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلما كانت الحسنة بعشر حسنات لا شك انها تطغى على فعل السيئه الذي هو بواحده ومن هنا كان السعيد من زادت حسناته على سيئاته وكان الشقي من غلبت سيئاته على حسناته واتبع السيئه الحسنه تمحها وكنا قد وقفنا في درس الباء في درس بالكلام على مساله الحسنه والسيئه وان الحسنه تكفر السيئه واجبنا على سؤال طرح وهو هل الحسنه تكفر كل السيئات كبيرها وصغيرها وجاء الجواب لأن التكفير والمحو إنما يكونوا للصغائر الصغائر أما من اقترف الكبائر وأما من ارتكب الكبائر فلا ينف الكبيرة إلا الاستغفار ولا ينقل كبيرة إلا التوبة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالسيئة إذا كانت كبيرة تفتقر إلى التوبة وإلى الاستغفار أما إذا كانت السيئة دون ذلك فالله سبحانه وتعالى وعد ان يمحوها بفعل الطاعة وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وان كان بعضهم ذهب الى ان الحسنة تكفر السيئات وان كان كبائر لكن هذا يتعارض مع النصوص الشرعية ومع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبما أفتى به أهل العلم من سلف هذه الأمة بأن الحسنة إنما تمحو الصغائر من السيئات ولم يجعل للحسنات بمجردها لم يجعل لها سبيل إلى الكبائر لكن السبيل إلى ازاله الكبيرة إنما هو التوبة والاستغفار كما جاء في قوله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السيئات إنما التوبة, على... إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات وإنما التوبة لمن اقترف الكبائر ولذلك بقي أمر الكبائر لا يكفر إلا بالتوبة اما ما دون الكبائر فيمحى وقد عرفنا هذا الرأي بان فعل الكبائر يمحى بالتوبه واما الصغائر فتكفر بالطاعات وكنا وقفنا في درس ماضي قال والاظهر والله اعلم في هذه المساله أعني مسألة مساله تكفير الكبائر بالاعمال انه ان اريد ان الكبائر تمحى بمجرد الاتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفره بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر قال فهذا باطل وين اريد انه قد يوازن يوم القيامه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبعضها وبين بعض الاعمال فتمحى الكبيره بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى لها له ثواب فهذا قد يقع يعني ان التكفير قد يكون بالعمل الصالح وقد تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لما اعتق مملوكه مملوكه الذي ضرباه قال ليس لي فيه من اجره شيء حيث كان كفارة لذنبي ولم يكن ذنبه من الكبائر فكيف بما كان من الأعمال مكفرا للكبائر يعني إنما فعله عبد الله بن عمر أنه ضرب هذا المملوك ثم أحس بأنه أخطأ في حقه فأعتقاه قال وسبق أيضا قول من قال من السلف إن السيئات تمحى ويسقط نظيرها حسنه من الحسنات التي هي ذواب العمل قال فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر فان بعض الكبائر قد يحبط بعض الاعمال المنافيه لها كما يبطل كما يبطل المن والاذى الصدقه وتبطل المعاملة وتبطل المعاملة بالربا وتبطل المعاملة بالربا الجهادا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد وقال حزيفة بن ليما رضي الله عنه قذف المحصنة يهدم عملا مئة سنة قال وروي عنه مرفوعا يعني ان هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجه البزار وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل كما جاء في الحديث الذي تفوته صلاة العصر فكأنما اتر اهله وماله قال فيا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر قال وخرج البزار في مسنده والحاكم يعني في مستدركه من الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقص أو يقضى بعضها من بعض فإن بقيت له حسنا وسع له بها في الجنة يعني وهذا دليل على أن الحسنات والسيئات يؤثر بعضها في بعض فالسيئات تؤثر في الحسنات وتحبط هذه الحسنات وهذا الرأي كان قد تزعمه جمهور المعتزلات الذين ذهبوا إلى أن السيئات تكفت تهدم وتحبط الأعمال ذهبوا إلى أن السيئة تحبط العمل ولذلك أفتوا بان من يرتكب الكبائر مسلوب الإيمان لا إيمان له من ارتكب الكبير ومات وهو مرتكب كبيرتان وفي نظرهم لا إيمان له ويحكمون عليه بأنه يخلد في النار لأنه ليس بمؤمن ويخالفهم في ذلك أهل السنة والجماعة فإنهم يذهبون إلى أن من يرتكب الكبائر هذا ينقص من إيمانه لكنه لا يسلب الإيمان كله فيبقى له شيء من إيمان وهذا الشيء من الإيمان الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يفيد صعبا لأنه في يوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى الناس يعبرون الصراط فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في نار جهنم لان الصراط معبر على النار فيتعثر كثير ممن غلبت سيئاتهم على حسناتهم ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأل الله الشفاعة فيهم فياتي تحت العرش ويسجد لله جل وعلا سجودا طويلا ويلهمه الله تعالى بمحامد يحمدها وينزه الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما يراه خيرا فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيقول عليه الصلاة والسلام امتي امتي يعني ممن دخل النار والله سبحانه وتعالى وعد ان من مات على الايمان لا يدخله النار قال فيحد له حد عدد معين فإذا حد الله لنبيه حدا يؤمر بهم فيخرجوا من النار وهذه الحدود كما جاء في روايات أخر أنه يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان اخرج من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان اخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان اخرج من كان في قلبه ادنى ادنى, أدنى مثقال ذرة من ايمان هذه الحدود التي يحدها الله تعالى للنبي، ويكرر النبي صلى الله، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حتى ينقذ أمته. كيف لا والله تعالى يقول فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله تعالى يقول في رسول في رسوله. صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث دل على أن الحسنات تنقص من السيئات وتكفرها حتى ان الانسان يعني يخلو من تلك الاثام قال وقد خرج البزار في مسنده والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال يوتا بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامه فيقصى يقضى بعضها من بعض فان بقيت له حسنه وسع له بها في الجنه قال وخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد ابن جبير في قوله تعالى في قول الله عز وجل فمن يعمل قال درة خيرا يرى إلى آخر الآية قال فإن كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه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 مثل الكذبة والنظرة والغيبة واشباه ذلك يقولون يقولون انما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم الله بالقليل من الخير ان يعملوه فانه يوشك ان يكثر وعذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكسر فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني وزن أصغر النمل وخيرا يرى يعني في كتابه ويسره ذلك قال يكتب له يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسناتي ضاعف الله حسنات المؤمن أيضا بكل واحدة عشرة فيمحو عنه بكل حسنة عشرة سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة قال وظاهر هذا أن تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات وينظر الى ما يفضل منها بعد المقاصة وهذا يوافق قولها من قال بان من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة اثيب بتلك الحسنة خاصة وسقط, أو وسقط باقي حسناته في مقابلة سيئاته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 ويرفع, ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني هذه أسباب لزيادة الحسنات ومحو السيئات ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينفو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة, وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له مئة مرة كتب له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكان له عدل عشر رقاب فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات ويبقى ثوابه لعمله مضاعفا وكذلك سيئات التائب توبة نصوحة تكفر عنه وتبقى له حسناته بل جاء ما يدل على أن الله تعالى يتفضل فيجعلها حسنات بعد أن كانت سيئات كما قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة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 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وهذه أيضا آيات أخر تؤكدوا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 فلما وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان دل على أنهم ليسوا بمصرين على الذنوب قال بل هم تائبون منها فدل ذلك على أن فعل الحسنات يكفر السيئات حتى وإن كان لكن عرفنا ونذهب أهل السنة والجماعة على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة وقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا قال فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات وترك المحرمات, المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر, وتعظيم الأجر قال وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنوا بربكم فآمنوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار فأخبر انه استجاب لهم وأنه كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة ولم يأتي تفصيل بين هذه الكبائر أو بين هذه الآثام هل هي كبائر أو هي صغائر فدل ذلك على أن على أن الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى واستغفر من ذنبه وأقام بعمل الصالحات فإنها تكفر عنه آثامه وفي قوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا قال فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير فقد يقال السيئات تخص الصغائر والذنوب يراد بها الكبائر فالسيئات تكفر لأن الله تعالى جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية يعني إما أن يقوم الإنسان بعمل طاعة كالاستغفار وكالصلاة وكالوضوء وكذكر الله مما مر بنا انها تكفر السيئات او انه تكفر سيئاته ببلوى وبقدر كوني يقدر الله عليه المرض فالمرض ان صبر عليه وتان في بحث العلاج وغير ذلك فهنا يقع التكفير أي يكفر السيئات بمثل هذه المواقف بالمصائب والبلايا التي يصيبها الإنسان أو تصيب الإنسان فإنها مكفرات للذنوب والآثار قال لأن الله تعالى جعل لها كفرات في الدنيا شرعية وقدرية هذا معنى الشرعية يعني بما طلبه من العباد من الطاعات والقدرية بما قدر عليهم من بلايا ومصائب هذه البلايا والمصائب اذا صبر عليها تكفر عنه سيئاته والذنوب تحتاج الى مغذرة تقي تقي صاحبها من شرها والمغذرة والتكفير متقاربان يعني من حيث المعنى فان المغذرة قد قيل إنها ستر الذنوب وقيل وقايه شر الذنب مع ستره ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا ولا يسمى كل سائر للراس مغفرا ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا قال وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية الذنوب والتكفير من هذا الجنس لأن أصل الكفر الستر والتغطية وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه فيها وإكرامه قال وفي هذا نظر يعني في هذا التفريق بين الأمرين المتماثلين قد يكون هذا من باب العموم والخصوص أو من نعم هنا سؤال يقول هل يجوز مرافقه الزوج لزوجته ومسك يدها اثناء الطواف بالكعبه الشريف وعند السعي وبين الصفا والمروه والمروه وكذلك الرجل للمراه الاجنبيه عنه اما الرجل له ان يمسى من النساء المحارم لا يمسكهن ويساعدهن في الطواف والسعي لان المحرمية مضنة عدم الشهوة واما بالنسبة للزوجة فان امن الشهوة وفعل ذلك فإن شاء الله لا شيء عليه، لكن إذا وجد الشهوة بالمس، فقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله أن المس المرأة بغير أن المس مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان ناقضا للوضوء فلا يصلح للرجل أن يمس امراته أثناء الطواف أما أثناء السعي لو مس يدها وأخذ بيدها وسعى بها فلا شيء في ذلك لأن السعي لا يشترط له الوضوء والطهارة بخلاف الطواف فانه مثل الصلاة يحتاج الى وضوء ويحتاج الى طهارة اما المرأة الاجنبيه وهي غير ذات المحارم فلا يجوز للرجل ان يمس يديها او يأخذ بيدها او يمسك يدها سواء في الطواف او في غير الطواف في السعي او في غير السعي لان امرها امرأة اجنبية يحرم عليه ان ايه؟ ان يمسها لكن لو حدث انه باثناء الطواف او في السعي احتكت يده بيدها دون قصد او شهوة ففي هذه الحال لا شيء عليه ولا ينتقض وضوءه لان قول الله تعالى لامستم النساء انما اريد به الملامسة منهم من ذهب الى انها المضاجعه والغشيان ومنهم من عمل ذلك على الملامسه بالشهوه والله اعلم هنا سؤال اخر يقول الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة الجنازة ما ثواب صلاتها في الحرمين الشريفين خاصة وجزاكم الله خيرا الجواب إن الله سبحانه وتعالى تفضل على المسلمين بأنشر عليهم صلاة الجنازة اذا مات المسلم من الواجبات ومن الحقوق له ان يصلى عليه وصلاه الناس على الجنازه انما هي دعوه له وسؤال الله تعالى ان يرحمه وان يغفر له وان يثبته وأن يعظم أجره فاذا هي دعاء من الناس للميت وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سار مع الجنازة منذ أن, شي... أن شيعت من سار مع الجنازة الى ان يصلى عليها يكتب له بهذا الفعل قيراط من الثواب وقال الراوي لهذا الحديث والقراط مثل جبل احد يعني من حيث الحجم فان صلى ثم تبع الجنازة حتى تدفن يكتب له قيراطان، يكتب له قراطان فهذا دليل على ان هذا الثواب لمن صلى على الجنازة وهذا الثواب جاء مطلقا غير محدد بالحرمين لكن لما علمنا أن الله تعالى يصا يضاعف الثواب لمن يعمله في الحرمين فقد ضاعف الصلاة بألف في المسجد النبوي فمن صلى على جنازة في المسجد النبوي كأنما صلى على ألف له ثواب ألف وإذا كانت في جماعة ومقدار الجماعة ذوابها سبعة وعشرين فضر بالسبعة والعشرين في الألف هذا ذواب من صلى عليها في الحرم النبوي ومن صلى عليها في المسجد الحرام فإن الثواب بمئة ألف يضاعف إذا كان جماعة من عمل عمره وأتمها فهل يجوز له الجلوس؟ فهل يجوز له بالجلوس إلى الحج مع العلم أنني سوف أتخلف سؤال عجيب الأصل أن الإنسان يفي بالوعد وبالعقد الذي يبرمه وأنت أيها الحاج عندما جيت للعمره أبرمت مع الشركة التي جيت بها والإذن الذي أخذته على أنك تؤدي العمراء لا سيما وأن تنظيمات الحج تتطلب منك أن تعود إلى بلدك وأنك إذا تخلفت يترتب على تخلفك ضرر يلحق بمن اتى بك وضرر يلحق بمن يسر لك فكأنك عاقبته وكأنك يعني اوقعته في عقوبه ولهذا لا ينبغي لك ان تفعل ذلك واذا اردت الحج فان للحج سبله والمسؤولون عندما نظموا امور الحج وامور العمره انما هو من اجل مصلحه المسلمين والامام له أن ينظر فيما يعود بالمصلحة على المسلمين ولذلك جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك بل اسلك الأمور من بابها وأتوا البيوت من أبوابها تسلموا وتغنموا ويكتب الله لكم الاجر